افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اسلاوها فاصبروا او لا تصبرون سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوِّجْنَا هُمْ بِحُورٍ نَاعِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ تَبِعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّ نَبَأُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ناقبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا و وقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندعو إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكاهِنٌ وَلَا مَجْنُون أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ